بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يرث من دابهن ايات لقوم يوقنون واقتلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا. فأحياره الأرض بعد موتها وتطبيب الرياح آيات لقوم يحقلون تلك آيات الله نتوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل كل أبقى في النظيم يسمع آيات الله نتا عليه ثم يصر مسكفرا كأن لن يسمعها وإذا علم من آياتها شيئا اتفضها هروا كل ذلك لهم عذاب مهين من ورائهم جهدنا ولا يؤدي عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتفضوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هنا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم الله الذي سقر لكم أحرى لتجري الكل فيه بأمره ولتبتعوا من قضله وعلكم تشكون وسقر لكم ما في الثماوات وما في الأرض شبيعا منه إن في الآلسة آيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرسوا أيام الله يجري قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفه ومن نساء عليها ثم إلى رشد ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الفتاب والحفن والنبود ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم على العالمين وآتيناهم دينات من الأمر فمختلفوا إلا من بعد آداءهم من علم بطلهم بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامه بما في كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يقضوا عنك من الله شيئا فان الظالمين بعدهم بعد والله ولي المتقين. هذا بطائر وحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله السماوات والأرض بالحق ويدوا جدا بما كسبت لهم لا يؤلمون الله على وقدم على سبعه وقدره وجعل على قطره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أبلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نمو ونحيا وما يهدكنا للبدة وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تثلى عليهم آيات ما, بينات ما كان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 اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ما ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخبهم ربهم في رحمته ما هو الأرض المبين الذين كفروا تكن آيات لا عليكم فاسلكم وكنتم قوما مجدمين وإذا غيب إن وحد غنيهم والساعة لا غيب فيها قلتم ما, ما, ما ندري ما الساعة إنهم إلا ظنوا وما نحن لهم سيئات ما عملوا وفينا اليوم ننساكم كما نسيتم بقاء يومكم هالا ومقرات النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتقذتم آيات الله رجبا وبردتم الحياة السنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعترون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبريات ثماواتها الأرض وهو العزيز الحبيب